الدهر يصمت وهو أ ب ل غ ناطق من موجز ندس ومن ثرثار يمشي على قدمين من ظلمائه ونهاره ما همتا بعثار ظنت يداه وتلك منه س ج ي ة أ ن ت ج ر ي أ ح د ا على ا ل إ ي ث ا ر والعيش ضد القول يحمد طوله ويذم هاد القوم في الاكثار والسيل إ ن بعث النبات من الثرى فله بحضرك س ي ء ا ل آ ث ا ر قتلتكم الدنيا فهل من قائم في أ م ك م يرضى بمطلب ثار ي نوب تسور على ابن آ د م خلتها سيودا ح ث ت ن على أ غ ن م ثار ي و إ ذ ا تقضت س ا ع ة ب ل ب ا ن ة ف ك أ ن فائتها لبون دثار المرء ي أ ب ر خ س ة في طبعه ولرب صاحب منصل ابار ي والحر في أ و ط ا ن ه متغرب فتظنه في مصره بوبار ي ب ل ت يهود و إ ن م ا توراتها كذب من العلماء و ا ل أ ح ب ا ر قد أ س ن د و ا عن مثلهم ثم اعتلوا فنموا ب إ س ن ا د إ ل ى الجبار و إ ذ ا غلبت مناضلا عن دينه أ ل ق ى مقالده إ ل ى ا ل أ خ ب ا ر أ ق س ا م لفظك س ت ة وجميعها لا مين يلحقه سوى ا ل إ خ ب ا ر من خوف بارئك امتطيت ن ج ي ب ة عادت بسيرك مثل قوس البار ف إ ذ ا وردت م ن ا فغايات ا ل م ن ا م ل ق ى جرائم في ا ل ح ي ا ة كبار ي أينق ينضو وجيفها كم الظلام تبار شفهن تباري وإلى شفهن ا ل ص ي ر ا ل إ ن س ا ن في أ ح ش ا ئ ه قبرا ل غ ا ن ي ة عن ا ل إ ق ب ا ر ما جاد من دمه المصون ب ق ط ر ة و أ ج ا د وصف دمائها بجبار كم أ ع ظ م ا ل أ ق و ا م خبا وانبروا يتمسحون ل أ ر ض ه بجبار و ا ل س ه ب تغشاه السعود فينتني متقسما في السكن يا رب لا أ د ع و لميس كما دعا أ و س ولا دعوى زهير حار والنفس ل ا ج ئ ة إ ل ى جسد لها خ ل ق ت م ح ا ذ ر ة من ا ل إ ص ح ا ر وغدت محارات الحجيج إ ل ى منن و ك أ ن م ا ينظمن در محار يخبطن في قيض سراب هواجر ويخلن فيه الروض ب ا ل أ س ح ا ر أ ث ن و ا الذخائر فالقضاء مجهز أ ج ن ا د ه لخبيئه المذخار لا تسخرن فما الزمان و أ ه ل ه إ ل ا سراب ت ن و ف ة مسخار ا ف خ ر ه م ولو ن ه م ذهب ص ف ا ذهبوا فكيف وهم من الفخار إ ن السماء تهذبت أ ن و ا ر ه ا وتخلفوا ب ا ل أ ر ض شر بخار والخير قد ي أ ت ي أ خ ي ر ا مثل ما أ ج ن ا ك ينع ا ل ن خ ل ة الميقاري الوغد يجعل م ا أ نيل غ ن ي م ة ويغير في ا ل أ ط م ا ع كل مغاري والحر يجزي ب ا ل ص ن ي ع ة مسديا ف ك أ ن فعلهما نكاح شغاري ولكل ما أ ص ب ح ت تدرك حسه ضد و ك ب ر ة من تراك صغاري شيع أ ج ل ت يوم خم و ا ن ت ن ت أ خ ر ى تعارضها بيوم الغار ف ص غ ر لتعظم ك ن تجمع و ا ت ب ثم استمر فعز بعد صغاري الدهر اي ينصرك ينصر بعدها ذا احنه فيحور كل محار وهواجر ا ل أ ي ا م يسلب حرها ما أ و د ع ت ه ذواهب ا ل أ س ح ا ر صلى القبائل بالفخار و إ ن م ا خلقوا من ا ل ص ل ص ا ل كالفخار وسيوجد الغدري عظما ناخرا فتقل رغبته إ ل ى النخاري فعليك بالتقوى ذ خ ي ر ة ضاعنا إ ن ا ل ت ق ي ة أ ف ض ل ا ل آل أ ذ خ ا ر آ ل ا ل ف ت ا ك ا ل آ ل فوق ترابه وشرابه كسرابه السخاري الناس ب ا ل أ ق د ا ر نالوا كلما رزقوا ولم يعطوا على ا ل أ ق د ا ر والسر يظهره الفؤاد ودونه ستران من صدر له وصدار والنخل يجنى حين يرطب زهوه والبدر يكسف ليله ة الإبدار كاس ل حلل و ع الابدار ر من ه لو ب ت يستر شخصه ج لا يأسن من التواب مراقب يأسن من لله في ا ل إ ي ر ا د و ا ل إ ص د ا ر فترى بدائع أ ن ب ا ت متحسسا إ ن الجزاء بغير هاد الدار يعرى اللئيم من الثناء ويكتسي ط ل ل النواسج فهو كاس عار ي والدهر لم يشعر بما هو كائن فيه فكيف يذم في ا ل أ ش ع ا ر ما استرجعت ه ب ة ا ل ح ي ا ة من الفتى بل كان ما يعطاه رد معار ي عاين اواخر كائن ب أ و ا ئ ل إ ن الهلال يحق ب ا ل إ ب د ا ر والليل يؤذن بالصباح ف إ ن ترم فيه سراك ل ح ا ج ة فبدار أ ر ج و ت أ ن تعطي اختيارك و ا ل ف ت ة يغدو على شمس من ا ل أ ق د ا ر و أ ر ى العروس تحجبت في خدرها كمعرس الاساد في ا ل أ خ د ا ر احسن جوارا للفتاه وعدها اخت السماك على د ن و الدار كتجاور العينين لن تتلاقيا وحجاز بينهما قصير جدار ي والحي دار بالذي هو ح ا د ث وله من الامل ا ل م ض ل ل دار يسعى ي الحريص وما القضاء بغافل عن رب ايراد ولا اصدار كم ن ع م ة لله يحسبها امرؤ بالشحط وهي ق ر ي ب ة المزدار ان نال من مصر قضاء نازل فمصير هذا الخلق شر مصير والدهر قص قنا ج د ي م ة في الوغى وعصاه ت ن ض و الخيل تحت قصير ورمى حذيفه من شذاه بمروه و س ط ا على مروان في بوصير يدعى ي الفتى المنصور وهو مسلم للحتف لا يدعو له بنص يلفى ي الحصير من الملوك معفرا لم يوق من وجه الثرى بحصير ي قصرت من ركب الكرام ل أ ن ن ي في عالم ج ب ل على التقصير وقد ادعى بصر الغراب الخلد في ظل ماء ليس غرابها ببصير والمرء فيه ب ص ي ر ة م خ ب و ء ه ليست ب غ ا ن ي ة عن التبصير استحي من شمس النهار ومن قمر الدجى ا ونجومه الزهر يجرين في الفلك المدار ب إ ذ ن الله لا يخشين من بهري ولهن بالتعظيم في خلدي أ و ل ى و أ ج د ر من بني فهري سبحان خالقهن لست أ ق و ل الشهب ك ا ب ي ة مع الدهر لا بل أ ف ك ر هل رزقن ا حجا نجسا يمزن به من الدهر أ م هل لانثاها ل ح ص ا ن ب د التذكير من قربى ومن صهر أ م يخطب العو السماك ويعطها ي الذي ترضاه من مهر أ م ا الهلال ف إ ن ه عجب ينمي ويمحق في مدى شهر فبرئت ه من غاو أ خ ي سفه ن متمرد في السر والجهر ي الغى صلاه العصر محتقرا و ر م ا وراء الظهر بالظهر فامنح ضعيفك إ ن عراك ولو نزرا ولا تصرفه ب ن ف ه وارفع له شقراء ترمح في دهماءه مثل ت أ ر ن المهر وانصف ي ت ي م ك في التراث ولا ت أ خ ذ ه ب ا ل إ ع ن ا ت والقهر ما راعت ا ل ب ر ة في بدرها فنهنه ا ل أ د م ع أ و أ ذ ر ه ا ز و ج ة إ ب ر ا ه ي م سارت إ ل ى مقام إ ب ر ا ه ي م في نذرها أ ص د ت في ذاك ولم تعتذر وجرمها أ ي س ر من عذرها تهذر في النسك ولم تعتذر وصمتها أ ب ل غ من هذرها لعل خيرا منك في دينها آ خ ذ ة الدينار في جذرها و إ ن م ا تحمد ردانتهن باتت من الله على خدرها قومي الى ربك مختاره بغير سنار وزنار ي شرفني الله ولا امل ا ل ج ن ة بل عتقا من النار ما قيمتي فلس وفي حكمه اني اودي الف دينار هي طرق فمن ظهور وارحام ودنيا اتت بظلم وقمر كنت ق ف ل ا في المهد ي و ا ل آ ن لا أ ه و ى رجوعا إ ل ي ه فاعجب ل أ م ر ي لعلي كذاك في داري ا ل أ خ ر ى إ ذ ا ما ادكرت ريق عمري ط ا ل مني تحمل خلت أ ن ي قابض من أ ذ ا ت ه فوق جمري كم اعاني للدهر بيضا وسودا بين خضر من السنين وحمري كيف لي بالفلاه ت ن ض ي المطايا بضمير يكسو جلابيب ضمري ب ن و ا تمري الذي غذيته لنواها التي من البعد تمري زمرت ربدها وغنت بها الورق ولا حوب في غناء وزمر ي إ ل ز م الصمت إ ن أ ر د ت ن ج ا ة ليس ضحضاح منطق مثل غمري ل ف ظ ة قلتها و إ ن هي هانت جاوزت في ا ل أ ن ا م حسوه خمري تنفذ الوقت غير ج ا ل ب نفع ه ا ئ ض ا في حديث زيد وعمري ما مقامي إ ل ا إ ق ا م ة عان كيف أ س ر ي وفي يد الدهر أ س ر ي ويسار الفتى يمين و إ ن كان أ ش ل ا سام ا ل أ م و ر بيسري تبعت تبعا وفي القصر غالت قيصرا وانتحت لكسرى بكسر وطوت طيئا و آ د ت إ ي ا د ا و أ ص ا ب ت ملوك قسر بقسر إ ن جسرا على ا ل م ن ي ة حزم والبرايا من عبشه فوق جسر ي ولقابوس كان قبس وفنا خسر أ ر و د ت من فناء وخسر ي نعيم وكذا كالنعمان زال عندراه والعود رهن بحسر ي سوف أ ل ق ى من الزمان كما لاقوا بعنف لا يستقال ودسر ولو أ ن ي السها أ و النسر قد شاهدت ع ص ر ي ن من يغوث ونسر اختلاف قد عمنا في اعتقاد وصلاه لربنا وطهوري ونساء م م ه و ر ة في البرايا وسبايا سيقت بغير مهور ي ورايت الحمام ي أ ت ي على العالم من قاهر ومن مقهور وادعوا للمعمرين أ م و ر ا لست أ د ر ي ما هن في المشهور ي أ ت ر ا ه م فيما تقضى من ا ل أ ي ا م عدوا سنيهم بالشهور كلما لاح للعيون ا هلال كان حولا لديهم في الدهور هكذا ينبغي و إ ل ا ف إ ن العقل يثني في ح ا ل ة المظهور حمل المثكلات ثم ت أ ض ح ى في بطون ا ل أ ج د ا د ب ا ر الظهور ذكرتني ع ق و ب ة من إ ل ه ي فاستطير الفؤاد للتفكير فكري أ ن ت ربما هدي ا ل إ ن س ا ن للمشكلات بالتفكير ما الذي نستفيد في هذه الدنيا بطول الرواح والتبكير شجر العيش معدن للرزايا أ و د ت الطير فيه بالتوكير كلنا غادر يميل إ ل ى الظلم و ص ف ا ل أ ي ا م للتعكير ورجال ا ل أ ن ا م مثل الغواني غير فرق ا ل ت ع ن ي ت والتذكير عرفتني حتى شهرت الليالي ثم صالت علي بالتنكير فاحسبيني ك ف ض ة هذبت في كل عصر بمس نار وكير خلصيني ي من ضنك ما أنا ما ف واطرحيني لمنكر ونكير واحذري من اخيك والاب والام وشدي الركاج بالتسكير فكروا في الامور يكشف لكم بعض الذي تجهلون بالتفكير لو درى الطائر الموكر بالعقبى ابى أ ن يهم بالتوكير حرق الهند من يموت فما زادوه في ر و ح ة ولا تبكير واستراحوا من ض غ ط ة القبر ميتا وسؤال بمنكر ونكير لا ذكور ولا إ ن ا ث من العالم يهدى للرشد بالتبكير إ ل ى م اجر أ قيود ا ل ح ي ا ة ولا بد من فك هذا ا ل إ س ا ر ودنياي ان وهبت باليمين يسار الفتى أ خ ذ ت باليسار فلا ت غ ب ط بعض خدامها و ك ل ه م د ا ئ ب في خسار قدمنا إ ل ي ه ا على رغمنا ونخرج من ضنكها باقتسار فلا تأمناً إ ن وفد الحمام غاد على مهج القوم سار فتى ينادي ح ن ا ن الزمان وما بعد ذلك إ ل ا انكسار فطورا تجيش غ م ا ر المياه وطورا تصادق ذات ا ح س ا ر وما جهل الحي من عامر سرور النسور ب ق ت ل النساء تعود إ ل ى ا ل أ ر ض اجسادنا ونلحق بالعنصر الطاهر ويقضي بنا فرضه ن ا س ك يمر اليدين على الظاهر لئن س ق ط ك الليالي م ر ة ضربا فكم سقتك على مر الزمان مقر إ ن المشقر لم تخلد ممالكه شكر تقاد ولا م س ح و ب ة كشقر و إ ن م ا هذه الدنيا لنا تلف إ ذ ا الفقير تصدى لليسار فقر ف أ د ر ي دمعك إ ن جهالها ابتسموا من جهلهم و إ ذ ا خف ا ل أ ن ا م ف ك ر و ه ر ب من الناس ما في قربهم شرف إ ن الفنيق إ ذ ا دان ا ل أ ن ي س عقر والصقر يلبس إ ن طال المدى هرما حتى إ ذ ا مر بين الهاتفات تفر لو عاشت الشمس فينا أ ل ب س ت ظلما أ و حاول البدر منا ح ا ج ة لحقر ولت يا أم طفلا يا في أم شب عنة فليت كشحك عن ذاك الجنين بقر لتستريحا فكم ع ا ن ا أ د ى قرس عند الشتاء ولاقى وغره فصقر فلا تقر لمجد ل م ر ء أ ب د ا ان كنت بالله رب النيرات ت ك ر عش مجبرا أ و غير مجبر فالخلق مربوب مدبر والخير يهمس بينهم ويقام للسوءات منبر ف خ ش ا ل ب ر ي ة كلها إ ن ي بها أ ج ر ى و أ خ ب ر و إ ذ ا افتقرت فلا تهن و إ ذ ا غنيت فلا تجبر والحي إ ن يعطى البقاء ف إ ن ه يفنى ويكبر ويصير ما قضى من ا ل أ ي ا م أ ح ل ا م ا تعبر والله صغرنا فمن يبغي العلا يصرف فيوثبر مثل ا ل ح م ي ة والثريا واللجين بلا مكبر والعود أ ح م د في الجميل ف إ ن تشب فالعود أ ص ب ر لو كنت كالبدر المنير أ و ا ل غ ز ا ل ة وهي أ ك ب ر لعلمت أ ن ي للثرى أ د ع ى و أ ن ي فيه أ ق ب ر و إ ذ ا عملت لما يزول فذلك العمل المتبر من قبلنا سعت ا ل س ع ا ت لرهق والثاد بن جعبر جمعوا له من كل أ و ب واجتنى النخل المؤبر لعب الولائد بالسبائك واطرحن بنات أ و ب ر و ا ل ع ن ب ر ي ة لا تبالي أ ن تعيش بغير عنبر لا يفخرن الهاشمي على امرئ من آ ل بربر فالحق يحلف ما علي عنده إ ل ا ت ق ن ب ر إ ن شاء من خلق السماك ع ا ش ن ي فنهضت اغبر عجلان أ ن ف ض ل م ت ي لتحد أ ع م ا ل ي وتسبر ادفع الشر إ ذ ا جاء بشر وتواضع إ ن م ا أ ن ت بشر يا غرابا همه في غ ا ر ة يتمنى أ ق ط ا فوق نشر نحن في ليل علينا دامس كيف للمدلج بالصبح جشر هذه ا ل أ ج س ا م ترب هامد فمن الجهل افتخار و أ ش ر جسد من أ ر ب ع تلحظها س ب ع ة ر ا ت ب ة في اثني عشر وعجيب فرح النفس إ ذ ا شاع في ا ل أ ر ض ثناها وانتشر شجر أ ف ض ل ه مثمره ومن الناس نخيل وعشر مستشار خائن في نصحه و أ م ي ن ناصح لم يستشر ومتى شاء الذي صورنا أ ش ع ر الميت نشورا فنشر ف ف ع ل الخير و أ م ل غ ب ه فهو الذخر إ ذ ا الله حشر رحت في الناس كربع دارس أ خ ذ ت منه رياح ومطر خ ب أ الدجن ل أ ر ض جوده وطوى أ ر ض ي بخيلا ما قطر مستطار أ ن ا من خوف الردى كل شيء في كتاب مستطر غفر الله لعبد غافل هو في أ ع ظ م جهل وخطر ترك ا ل آ ج ل لم يحفل به ومن العاجل لم يقض ي الوتر حكم الرب لبدر فاستوى وهلال مستجد فاناطر تظهر الدين وتخفي غيره إ ن م ا ش أ ن ك مكر وبطر أ م ر الخالق فاقبل ما أ م ر واشكر الله إ ن العذب أ م ر أ ض م ر ا ل خ ي ف ة واضمر كلما أ ح ر ز الطرف المدى حتى ضمر أ ي ه ا الملحد لا ت ع ص ن ه ى فلقد صح قياس واستمر إ ن تعد في الجسم يوما روحه فهو كالربع خلا ثم عمر وهي الدنيا أ د ا ه ا أ ب د ا زمر و ا ر د ة إ ث ر زمر يا أ ب ا الصفين لا تحفل بها عتيق ساد فيها أ م عمر عجبا للدهر صبح ودجى ونجوم وهلال وقمر وغصون أ ث م ر ت نائيه ودوان ليس فيهن ثمر وغوي كر في حيرته بعدما حج لنسك واعتمر عام في الغمر زمانا فنجا وانثنى ا ل آ ن غريقا في الغمر زحلي واجم يصحبه زهري الطبع غنى وزمر وهموم أ ل ف ت مقمورها وسرور آ ب ه ح ي ن قمر تلك أ ن ب ا ء أ ر د ن ا عبرا معجبات ك أ ح ا د ي ث السمر في ح ي ا ة كخيال طارق شغل الفكر وخلاك ومر قصر اليوم ب ك أ س كاس من صد عنها وانبرى لا يقتصر تلك نار الغي من يصطلها يحترق بالدفء في الوقت الخصر ولها دراح ريح عصفت بهشيم اللب في ريح وصر لقمت كرميه تشربها ونداماك حصور وحصر ا لوين الليل تمري قهوه وملاحي الثريا تعتصر ايسر الخمر في اخلافها حارب يحتلب الغاوي المصر ع ش ن ا ف ي العرض أ ن تتركها و إ ذ ا مت ي ف ل ل ر ح م ة ص ر حج من غير ت ق ن صاحبنا ك أ خ ي بحتر عاما منتصر لو كنت كالرائش أ و د ي المنار لعشت في الدنيا كثير الشنار وليتها لم يك من بعدها خوف حساب وعقاب بنار لا تعدلاني فالذي ابتغي من هذه الدنيا حقير يسير بت د أ س ي ر ا في يدي ب ر ه ة تسير بي وقتي اذ لا أ س ي ر كطائر قيل أ ل ا ت خ ت د ي فقال انا وجناحي كثير ما لمت في أ ف ع ا ل ه صالحا بل خلته أ ح س ن مني ضمير يا قوم لو كنت أ م ي ر ا لكم ذ م ن ت م في الغيب ذاك ا ل أ م ي ر و إ ن م ا سائسكم دائب يرعى المطايا ويسوق الحمير وابن جمير فوقكم عاتم فهل سمعتم بابيه جمير وردتم الاجن من دينكم وما ظفرتم بالصريح النمير عالمكم يضرب في غمره كالعلج بالقفر يلس الغميح فعرفوني بثه منكم لا يمتري الناس ولكن يميح سامرتكم دهرا وفارقتكم عن ه ج ر ة ما سمر ابن سمير إ ن أ ق م ر الليل على وفدكم وجدتكم من قمر أ و قمير لزينب يحلو جني أ م ر وقد علقت كفها ل ل ق م ر فيا أ ف ق من أ ي ن تلك النجوم ويا غرس من أ ي ن ذاك الثمر ويا ص ا ح كيف لنا بالمممات على ما نهى ربنا او امر فهل علم البدر والطالعات وهنا بانباء هذا السمر تبارك خالقنا في البلاد وما زال عنا بعلم خمر يعود اخوك الى غيه وان حج من نسقه واعتمر وخالفك الناس في مذهب فقلت علي وقالوا عمر و أ ن ى يرجون غمر الهدى وقد غرقوا في جمام الغمر يساء الغبين بما ناله ويفرح من جهله من قمر أ ت د ع ى بغير تقاك ا ل ت ق ي ة وليس الطمر سوى ما طمر فبت ظامرا لطلاب الثناء فما سبق الطرف حتى ض م ر ومن يفتكر في صنيع الانام يبصر اذا ضل احدى الامر ولو لم يكن في قضاء الملي ما نحن في ضبنه ما استمر مساجدكم ومواخيركم سواء فبعدا لكم من بشر وما انتم بالنبات الحميد ولا بالنخيل ولا بالعشر ولكن قتاد عديم الجنات كثير ا ل أ ذ ا ت أ ب ى غير الشر وليلكم أ ب د ا مظلم فهل ترقبون صباحا جشر فيا ليتني في الثرى لا أ ق و م إ ن الله ناداكم أ و حشر وما سرني أ ن ن ي في ا ل ح ي ا ة و إ ن بان لي شرف وانتشر أ ر ى أ ر ب ع ا ازرت سبعه وتلك نوازل في اثني عشر عجبت لطير بلطف المليك م خ ل و ق ة لصلاح الثمر ت ت ق ب ه مولعات به ولو لم تزره تهاوى ف م ر تحل محلا لها ثانيا وتترك منزلها قد د م ر لعمري لقد طال هذا السفر علي و أ ص ب ح ت أ ح د النفر أ خ ر ج من تحت ه ذ السماء ا فكيف ا ل إ ب ا ء و ع ي ن المفر وكم عشت من س ن ة في الزمان وجاوزت من رجب أ و ص ف ر وما جعلت ل أ س و د العرين أ ظ ا ف ي ر إ ل ا ابتغاء الظفر لحى الله قوما إ ذ ا جئتهم بصدق ا ل أ ح ا د ي ث قالوا خ ف ر و إ ن غفرت موبقات الذنوب فكل مصائبهم تغتفر وروح ا ل ف ت ا ة أ ش ب ه ت طائرا فما عاد لما نفر هنيئا لجسمي إ ذ ا ما استقر وصار لعنصره في العفر ولست أ ب ا ل ي إ ذ ا ما بليت من وطئ القبر أ و من حفر تحجب دنياك عن طالب وليس تحجبها من خفر وجدت ا ل أ ن ا م على خ ط ة نهارهم كالظلام اعتكر فلا يزهدنك في العارفات أ ن الذي ن ل ه ا ما شكر وقشرب الدهر صفو ا ل أ ن ا م فلم يبق في ا ل أ ر ض إ ل ا العكر وما عند خلك غير النفاق وما خلته ناسيا فادكر أ ر ى س ن ة وهو في ح ي ل ة ولم يغف حقا ولكن مكر تفكر فقد حار هذا الدليل وما يكشف النهج غير الفكر فيا ليتني حجر لا يحس بالخطب أ و طائر م ح ت ك ر إ ذ ا ما انار صباح غدا و إ ن جن ليل عليه وكر فذكر أ خ ا ك باحسابك فقد راح في راح غفلة فقدت البحور و أ ه ل الوفاء و أ ص ب ح ت في غدر كالغدر ومازال ي ر د أ ذاك الجواد حتى أ ب ر عليه الكدر تعود الجسوم إ ل ى عنصر به مدرت في الحياض المدر ي ش ق الحريص على نفسه ويطلب من عيشه أ ن يدر و ي أ ت ي الفتى رزقه وادعا ولو كان في النيق عند الفدر فلا تغبطن ذوي ن ع م ة ف إ ن المنايا غضاب هدر ولو عوضوا عنبرا عنبرا وبدل يوما حصاهم بدر جرى خلف وادعى المدعون إ ن ا على ما أ ر د ن ا قدر وقالت معاشر لا نستطيع بل نحن مثل الربا والجدر وكل يؤمن صفو ا ل ح ي ا ة وذلك في فلك لم إ ذ ا عثر القوم فاغفر لهم ف أ ق د ا م كل فريق عثر و إ ن دثر القلب ف أ س ف له فلا تبكينك ي ربوع دثر لو أ ن القبيح له ج ث ة وحمله بازل لم يثر إ ذ ا كثر الناس شاع الفساد كما فسد القول لما كثر وذلك لو أ ك ل ت ه السباع ل ع ا د ا ل د و ا ت نفوس خثر له أ ث ر كجروح السيوف ولا أ ث ر يسحب منه ا ل أ ث ر أ غ ا ر ت عليهم خيول الزمان ك أ ن خيولهم لم ت غ ر وقد كان يركبها طفلهم حليف الرضاع ولم يتغر ومن يدفع القدر ا ل أ و ل ي إ ذ ا فمه ل أ ك ي ل ف غ ر لقد غرني أ م ل في ا ل ح ي ا ة ك أ ن ي بما يفعل الدهر غ ر تحفظ بدينك يا ناسكا يرى أ ن ه رابح ما ح س ر فلست كغيرك أ ط ل ق ت في حياتك بل أ ن ت عان اسر وللسبك ر د تسير الزجاج ولا يسبك الدر إ ن يغتسر ورزقك ي أ ت ي بلا ر ي ب ة خسر في بلادك أ و لا تسر ولا ت ي اسن من الملك أ ن يعود إ ذ ا جيش قوم كسر فقد يرجع القمر المستنير مقتبلا بعد أ ن يستسر ه و الدهر يفنى ونفسي على وناها وكون مناها عسر و ك ن فيك يا بحر من لؤلؤ ولكن لجك لا ينحسر ف أ ك ر ه على الخير م ج ب و ل ة على غيره في علان وسر فلم يجعل التبر حلي الفتاه حتى أ ه ي ن وحتى كسر أ ر ى الشهد يرجع مثل ا ل ص ب ر فمال ابن آ د م لا يعتبر وخبره صادق بالحديث ف إ ن شك في ذاك فليختبر وجبر وكسر له في الزمان ويكسر يوما فلا ينجبر فلا تبر في ماثم ناقه فربك إ م ا يعاقب يبر وكل ا ل أ ن ا م هجين الفعال ف أ ي ن يصاب الجواد المبر ونفسك عق بترك السرور ف إ ن عقوقك للنفس بر س أ ل ن ا المعاشر عن خيرهم فقالوا بغير اكتراث قبر فقلنا وكيف أ ت ا ه الحمام عاجله ب غ ت ة أ م ص د ر فقالوا تمادى به وقته و أ د ر ك ه الموت لما كبر وغادر في أ ه ل ه ثروه ومالا أ ذ ي ع ونخلا أ ب ر فلا يسقط الدمع سقط اللوا ولا تدكر ح ب ر ة في حبر ولكنني أ س ت ع ي ن المليكه و إ ن ي أ ت ن ي ح ا ج ث أ ص ط ب ر ودنياي القى بطول الهوان وهل هي إ ل ا كجسم عبر ابيتم سوى مين وخلف و غ ل ظ ة فليس لوعد في الجميل نجوز و إ ن الذي تحكون ليس بجائز ولكن سواه في القياس يجوز لا تمسين على من مات ملتهفا فالناشئات اذا طال المدى عجز قصرت ان تدرك العلياء في شرف ان القصائد لم يلحق بها الرجز اما الحجاز فما يرجى المقام به ل أ ن ه بالحرار الخمس محتجز والشام فيه وقود الحرب مشتعل يشبه القوم شدت منهم الحجز وبالعراق وميض يستحل دما وراعد بلقاء الشر يرتجز و آ خ ر الدهر يلفى مثل أ و ل ه والصدر ي أ ت ي على مقداره العجز فجهزيني لحاك الله و ا ل د ة علي أ ت ب ع أ ص ح ا ب ي فانتجزوا تجنب الوعد يوما أ ن تفوه به ف إ ن وعدت فلا يذممك إ ن ج ا ز واصمت ف إ ن كلام المرء يهلكه و إ ن نطقت ف إ ف ص ا ح و إ ي ج ا ز و إ ن عجزت عن الخيرات تفعلها فلا يكن دون ترك الشر إ ع ج ا ز أ ر د ت إ ه ا ن ت ي فحماك مني قضاء في كان له نجوز وجدتني اللجين أ و الثريا وتصغير المصغر لا يجوز أ ر ى الفتيان والفتيات جمعا أ ص ا ب ت ه م بشرتها العجوز لحاك الله يا دنيا قلوبا ف أ ن ت ا ل غ ا د ة البكر العجوز وجدناك الطريق إ ل ى المنايا وقد طال المدى فمتى نجوز سئمنا من اذاك فنجزينا فان مروءه الوعد النجوز اجاز الشافعي فعال شيء وقال ابو حنيفه لا يجوز فظل الشيب والشبان منا وما اهتدت الفتاه ولا العجوز لقد نزل الفقيه بدار قوم فكان ل أ م ر ه فيهم نجوز ولم آ م ن على الفقهاء حبسا إ ذ ا ما ق ي د للامناء جوز أ ر ى الخير في عمري ح س ر ة لاني عن فعله عاجز اذا رمته م ر ة في الزمان رجعت ولي دونه حاجز يباطل جد اخا ح ا ج ة له اجل بالردى ناجز ولم ارق في درجات الكريم وهل يبلغ الشاعر الراجز ان راز عادلك الرازي مختبرا او الحجازي لم يعجبهما رازا والخلق ش د ى ولكن ضمهم خلق للشر ل ن يلق بين الناس إ ف ر ا ز ا والملك لله ما ا ل أ ج ر ا ز م م ر ع ة بحمل قومك أ س ي ا ف ا و أ ج ر ا ز ا ما ل أ ر ى شرك الساعات قد وصلت وصل ا ل أ د ي م فما يحتجن خرازا وخان خان ا زمان ما وفالفه وليس يغفل عن قيل بشيرازا لا تصغين إ ل ى حاز لتسمعه فما يطيق لما أ خ ف ي ت إ ب ر ا ز ا أ ر ا د إ ح ر ا ز قوت كيف أ م ك ن ه فظل يكتب للنسوان أ ح ر ا ز ا الناس مختلفون قيل المرء لا يجزى على عمل وقيل يجازى والله حق من تدبر أ م ر ه عرف اليقين وانس ا ل إ ع ج ا ز ا رجزت بتسبيح المليك حمامه بالشام توطن او تحل حجازا والطير مثل ا ل إ ن س تعرف ربها وترى بها الشعراء و ا ل ر ج ا ز ة فيهن مسهاب يعد وناطق ترك المقال و آ ث ر ا ل إ ي ج ا ز ة ف ا س أ ل حجاك إ ذ ا أ ر د ت ه د ا ي ة واحبس لسانك أ ن يقول مجازا لا ترض وعدا إ ن قدرت على ن د ا و إ ذ ا وعدته فيسر ا ل إ ن ج ا ز ا جاءتك أ ع ن ا ق ا ل أ م و ر بواديا ولقد لمحت ب ل ب ك ا ل أ ع ج ا ز ا يا أ م دفر لو رحلت عن الورى كسروا ولو من آ ل ضبك كوزا إ ن ي ذممتك فاشهري أ و أ ش ر ع ي لا أ ر ه ب المعمود والمركوزا عشت السليم وما عنيت سلامه لكن بسمك مرهقا منكوزا موسى بعثت لكل حي معضبا فقضى عليه معجلا م و ك و ز غدا ابن عجوز لها مائرا ف ق صادف ا ب ن ة ظل ع ج و ز ة أ ج ا ز ت عليه بنات لها وعاقت ركائبه أ ن ت ج و ز توخي جميلا و ف ع ل ي ه لحسنه ولا تحكمي ان المليك به يجزي فذاك إ ل ي ه إ ن أ ر ا د فملكه عظيم و إ ل ا فالحمام لنا مجزي وكنت كنار في الشباب ش ب ي ب ة فصرت عجوزا تنسبين إ ل ى العجز ف إ ن الذي تهوين من ر ت ب ة الرضا يسير لدى ما تتقين من الرجز تماطل أ م ر ا دونه أ ب ع د النوى فبادر إ ذ ا رعت البعيد وناجز ي أ ر د ت إ ل ى أ ر ض الحجاز تحملا فعاقدتك عنه عائقات الحواجز عجزت عن الكسب الذي يجلب الغنى وما أ ن ت عن كسب الدنايا بعاجز ي ينل في القول رتبة شاعر تقنع في ومن القول لم نظم تقنع شاعر رتبة برتبة راجز كادت تساوى نفوس الناس كلهم في الشر ما بين منبوز ونباز ظلم ا ل ح م ا م ة في الدنيا وان حسبت في الصالحات كظلم الصقر والباز اذا ما عانق الخمسين حي الخمسين ثنته السن عن عنق وجمز وتهزا منه ربات المغاني كما ه ز ئ ت ب ر ؤ ب ة أ م حمز فلا أ ع ر ف ك بين القوم توحي بطعن في محدثهم بغمز ولا تهمس جليسك من قريب تنبهه على سقط بهمز فشر الناس معروف لديهم بقول في مثالبهم ولمزي لقد كذب الذين طغوا فقالوا أ ت ى من ربنا أ م ر برمزي أ ل م ترني عرفت وعيد رب أ ق ل تقلمي و أ ط ا ل ضمزي ومن لي أ ن أ ق ر على قمر من الدنيا ا ل خ ب ي ث ة أ و د ل م ز ي أ ع ا د ل ة ارتجست على المنايا أ ا م ل أ ن يشجعني ارتجازي تمر حوادث ويطول دهر ويفتقر المجيز إ ل ى المجازي وكيف أ ر و م منك جميل فعل إ ذ ا أ ي ق ن ت أ ن ي غير جازي وليس على الحقائق كل قولي ولكن فيه أ ص ن ا ف المجازي لعل الرافدين ونيل مصر يحرنه فينتقلن الى الحجاز ص ن ع ة عزت الانام بلطف وعزتها الى القدير العواز ي ملك ا ن ش أ السماوات فالبدر لديه في ص و ر ة الجلواز ي كم له كوكب ابر وازى الناس حتى صدى على ابرواز ي اغوازي ت ن ا ظ ر في معاني الشهب أ م حل بالمنايا الغوازي نصت البين في حواء زياد بارحات ك أ ن ه ن الحوازي و ن و ا زينب تهون على القلب وفيه مثل الشرار النوازي لنفوس جوازي ب ا س ت ب ا ر يتوقعن خ ل س ة للجوازي ليس معط في د و ل ة ا ل م س ر منه مثل معط في د و ل ة ا ل إ ع و ا ز ي ووجدنا خوازن المال ا ضيانه و أ ب ق ي ن منفسا للخواز ي والرزايا زوائري باختياري وسواهن بعد ذاك الرواز ي والليالي هوازئ راجعات في أ ب ي جادها وفي هواز ي لا أ و ا ر ي ك في طلاب المعالي وهي في الغدر كالظلال ا ل أ و ا ز ي لو ملكت ا ل أ ر ا ك أ ج م ع و ا ل أ س ح ل لم تحصلي على م ب و ا ز ي جوزينا ونحن صفر ب أ ر ض أ ض م أ ت ن ا وما لنا من جوازي نخبط ا ل ل ي ل ة والبوازل كالقمه س ر ي ع ة من البزات البوازي فوز الركب يبتغون الركب صلاحا حماما من حمام والفوز للفواز و إ ذ ا حازت ا ل أ ن ا م ل ملكا صار هلكا في ق ب ض ة الحواز أ و ج ز الدهر في المقال إ ل ى أ ن جعل الصمت غ ا ي ة الايجاز منطقا ليس بالنثير ولا الشعري ولا في طرائق الرجاز وعدتنا ا ل أ ي ا م كل عجيبا وتلونا الوعود ب ا ل إ ن ج ا ز هي مثل الغواني ان تحسني الاوجه منها فالثقل في الاعجاز من يرد صفو عيشه يبغي من دنياه امرا مبين الاعجاز فافعل الخير ان جزاك الفتى عنه والا فالله بالخير جاز لا تقيد علي لفظي فاني مثل غيري تكلمي بالمجاز تنسب الشهب من يمان وشامي ويلغى انتسابها في الحجاز إ ن م ا ع ش ر ة ا ل أ ن ا م نفاق وتباه في باطل وتجاز أ و ع ز الدهر بالفناء الى الناس فواها لذلك ا ل إ ع ا ز وتداعوا في آ ل زيد وعمرو ع ز ا ه م ل ت ر ب ة ا ل أ ر ض عاز ي أ ع ر ض و ا عن مدائح وتهان ف ا ل م ر ا ت أ و ل ى بكم والتعازي عنصر واحد وما القار في ه ت ل عمري كالمسك في خرخازي كن من الروم أ و من الترك أ و سابح أ و فارس أ و ا ل ا ي خ ا ز خبرت ب أ ن ك مجبول على الشر والمهيمن خازي واختلاف من منصب وبلاد واتفاق على رضا ب ا ل م خ ا ز فارسا كان رب فارس كسرى رحلته الخطوب عن شيدازي فاغدك اللؤلؤ الذي باسمه أ غ ن ا ك عن ن س ب ة إ ل ى ح ي د ا ز ي عل زمانا يديل آ خ ر ه فقد يكون الرشاد في العجز إ ل ى ا ل أ م ي ن استراح خدن ظنى كما استعان ا ل س ف ا ت بالرجز والدين ن ص ح الجيوب مقترنا مدى الليالي ب ع ف ة الحجز يا صاحي اني لزائف عملي فحق أ ن ي وجدت لم أ ج ز ب ق ا ء الطويل وغي البسيط و أ ص ب ح ت مضطربا كالرجز و ل نفس لم يزل دائبا ينجز وقتي حتى ن ج ز ف أ ث ن ي على الله تعطى الثواب و إ ل ا فكم مادح لم يجز ومن فك سعي الفتى للضلال إ ل ى أ ن ث و ى أ و إ ل ى أ ن عجز فهل أ ن ت محتجز إ ن ه ليوم الحمام تشد الحجز تداولني صبح ومسي وحندس ومر علي اليوم والغد و ا ل أ م س يضيء نهار ثم يخجر مظلم ويطلع بدر ثم تعقبه شمس أ س ي ر عن الدنيا وما أ ن ا ذاكر لها بسلام إ ن أ ح د ا ث ه ا حمس ص ر و ر ة ما حالين مالكعا بها ولا الركن تقبيل لدي ولا لمس ولم أ ر ث النصف ا ل ف ت ا ة ولم ترث بي الربعه بل ربع تطاول أ و خمس لعمري لقد جاوزت خمسين ح ج ة وحسبي عشر في الشدائد أ و خمس و إ ن ذهبت كالفيء فهي كمغنم يحاز ولم يفرد لخالقه الخمس فللخبر المروى وللعالم القلى وللجسد المثوى و ل ل أ ث ر الطمس بدار بدار الخير يا ق ل ب ت ا ه ب ا أ ل س ت بدار إ ن منزلي الرمس و أ ج ه ر حينا ثم أ ه م س ت ا ر ة وسيان ي عند الواحد الجهر والهمس و أ ق م س في لج النوائب طالبا ويغرقني من دون لؤلؤه القمس ولم أ ك ن ابدا للكلابي اكتغي من السؤر ما فيه لذي شنب غمس إ ذ ا ما أ س ن الشيخ أ ق ص ا ه أ ه ل ه وجار عليه النجل والعبد والعرس وصار كبنت الموم تسهر في الدجى بكاه له طبع ولمته برس و أ ك ث ر قولا والصواب لمثله على فضله أ ل ا يحس له جرس يسبح كيما يغفر الله ذنبه رويدك في عهد الصبا ملئ الضرس وقد كان من فرسان حرب و غ ا ر ة فلم يغن عنه السيف والرمح والترس و أ ص ب ح عند الغانيات مبغضا ك أ ن خزه خزي وعنبره كرس على الكون فيه العرب والروم والفرس متى ي أ ك ل الجثمان يسكنه غيره يد الدهر حرسا جاء من بعده حرس وكم درست ه ذ ه ا ل ب س ي ط ة عالما وعالم جيل من عوائده الدرس لقد فرست تلك الأسود فرست طوائفا أنيسا ووحشا ثم أ د ر ك ه ا الفرس وما برح ا ل إ ن س ا ن في البؤس مذجرت به الروح لا مذزال عن ر أ س ه الغرس فلا تعذلينا كلنا ابن ل ئ ي م ة وهل تعذب ا ل أ ث م ا ر إ ن ل أ م ا ل غ ر س طفونا ونرسو ا ل آ ن لا سر أ س و د ي البرايا بملك ما العراق و م ن النرس ف إ ن ي أ ر ى الكافور والطيب كله يزول بموت جاء في يده ورسو مضى الناس إ ل ا أ ن ن ا في ص ب ا ب ة ك آ خ ر ما تبقي الحياض أ و الخرسو ل م يسمعوا قولا أ م ن صمم بهم ولم يفهموا رجعا ك أ ن ه م خ ر س و لو أ ن ي كلب لاحترتني ح ن ي ة لجروي أ ن يلقى كما لقي ا ل إ ن س أ ر ى الحي جنسا ظل يشمل عالمي ب أ ن و ا ع ه لا بورك النوع والجنس نصحتك أ ج س ا م ا ل ب ر ي ة أ ج ن ا س وخير من ا ل أ ع ر ا س برس وعرناس ولا تلج الحمام قد جاء ناصح بتحريمه من قبل أ ن يفسد الناس فكيف به لما اعتدى في طريقه رجيب وحواش وتنج و أ ش ن ا س تمازج بالعرب ا ل أ ع ا ج م واتقى على الغدر أ ن و ا ع تذم و أ ج ن ا س أ ن ا س كقوم ذاهبين وجوههم ولكنهم في باطن ا ل أ م ر نسناس جزى الله عني مؤنسي بصدوده جميلا ففي الايحاش ما هو إ ي ن ا س تخافين شيطانا من الجن ماردا وعندك شيطان من ا ل إ ن س خناس الم تر للشعر العبور توقدت بعال رفيع لم تنله القوابس تبارك رب الناس ليس لما أ ب ى مريد ولا دون الذي شاء حابسه سيوف بها جونان جار وجاسد وخيل عليها الماء رطب ويابس ويعبس وجه الدهر والمرء ض ا ح ق ويضحك هزء والوجوه عوابس تكره نطق الناس فيما يريبه ف أ ف ح م حتى ليس في القوم نابس برود ا ل م ف ا ز ي لابن آ د م ح ل ة لعمري لقد أ ع ي ت عليه ا ل م ل ا ز نراقب ضوء الفجر والليل د ا ب س وما يستر ا ل إ ن س ا ن إ ل ا الروامس ت ن م س منا ب ا ل د ي ا ن ة معشر وقد بطلت عند اللبيب النوامس فكيف ترى المنهاج والليل مقمر ولم تره واليوم أ ز ه ر شامس وتحملنا ا ل أ ي ا م حمل عوائم بنا في خضم ك ل ن ا فيه قامس فهن ل أ ه ل اليسر نوق أ د ل ة وهن ل أ ه ل العسر خيل شوامس فما سئم الساري وقد بلغ المدى ولا رزمت في السير تلك العرامس ودنياك دار من يحل فناءها فقد غمسته في الشرور القوامس وسلطانها كالنار إ ن هي لومست تحرق ما يدنو لها ويلامس ويجمعنا من ص ن ع ة الرب أ ر ب ع ومن فوقها والملك لله خامس وما فتئت نيران فارس يعتلي بها العز حتى حتى أ ب ط ل ت ه ا ا ل أ ح ا م س تكلم هذا الدهر بالنصح معلنا جهارا بما أ خ ف ت ه عنا ا ل أ و ا م س وكيف نرجي للثماد بقاءها إ ذ ا نظبت عنا البحور القلامس يباكرنا الجون المضيء فينقضي ويعقبنا منه ا ل أ ح م الدلامس و إ ن ا ر أ ي ن ا الملك يخلق ثوبه وتخبرنا عنه الديار الطوامس إ ذ ا دخل الهرماس جل قواليا فما كذبت فيما تقول الهرامس لهم سلف قدامس بس أ ي د وعز على وجه الزمان قدامس وتبسط فينا ق د ر ة الله حادثا ف ت و د ا ل ت ع ا ل ي والليوث الكهان تشاد المغاني والقبور دوارس ولا يمنع ا ل م ط ر ق باب وحارس يقولون إ ن الدين ينسخ مثل ما تولد ب إ ق ب ا ل ا ل ح ن ي ف ة فارس ومهما يكون فالله ليس بزائل ويجني الفتى من بعد ما هو غارس أ ر ى مقرا في آ خ ر العيش كائنا نسيت له ما أ ط ع م ت ك الجوارس أ ي ا قيل إ ن النار صال بحرها مقيم ص ل ا ة والمهند وارس و ب ا ل ر م ل ة الشعثاء شيب و و ل د ة أ ص ا ب ه م مما جنيت الدهارس ف أ ب ع د من الصفراء واليوم واقد و أ د ن ي من الشقراء والليل قارس وقد ظهرت أ م ل ا ك م ص ر عليهم فهل مارست من ظلمها ما تمارس و أ ح س ن منكم في ا ل ر ع ي ة س ي ر ة تغج ابن جف حين قام و ب ا ر س وبالحب يدعى تابع القوم سيدا و ت أ ك ل اساد العرين الهجارس تقيم على الدهر الفوارس في الدجى وترحل من فوق الجياد الفوارس تمنت غلاما يافعا نافعا لها وذاك دهاء دس فيه الدهارس سررت به اذ قيل اعطيت فارسا وما هو الا ضيغم لك فارس الم تسمع الايام نادت ص ر و ف ه ا خذوا مقرا مما تفيء الجوارس و ح ا ض ر ان ننسى الزمان فما و ن ا يذاكرنا أ ح د ا ث ه ويدارس يخوفنا أ ه و ا ل ما هو كائن ويكفيه من أ ه و ا ل ه ما نمارس ينشر في الدنيا الحديث وينطوي وتفرس اساد العرين وتفرس إ ذ ا أ و ج د ت يوما من الوجد أ و ج د ت من الوجد ح ا ذ ا خلقها وهو أ ش ر س ه وقد يعظ ا ل إ ن س ا ن عي من الدجى ا وينذره داع من الصبح أ خ ر س ه وما حرصه في العلم يدرس كتبه وقد شاهد ا ل آ ث ا ر تمحى وتدرس ه نسير نهاراً ثم نسري إ ذ ا دجت علينا الليالي والخفير المعرس أ ل م تر أ ش ج ا ر ا تحرق عهدها قديم و أ خ ر ى ل ل ش ب ي ب ة تغرس وتختلف ا ل أ غ ر ا ب ماء على الصلا يحم وماء في الشمال يغرس متى ما تحاول فارسا من ف ر ا س ة فاني من زيد و ب ص ط ا م افرس إ خ ا ل فلا أ ش و ي وتلك ف ض ي ل ة ولكنني بالخيل لا أ ت م ر س ونومك في الصحراء أ ر و ح من درى تشاد و أ م و ا ل تصان وتحرس وكم ع ظ مغبر البنان تندما على ما جنى قبل البنان المورس نفوس أ ص ا ب ت ه ا المنايا فلا تكن يئوسا لعل الله يوما يئوسها وما برحت أ ج س ا د ه ا تطلب العلا من الدهر حتى زايلتها رؤوسها بنت ب ا ل ض ب ا ابيات عز ف أ و د ع ت بيوت حفير أ ح ك م ت ه ا فؤوسها وكانوا كاساد الشرى ليس فيهم كؤوس فدارت بالمنايا كؤوس المشيدات التي رفعت اربع من اهلها درس قام ل ل أ ي ا م في اذن ي واعظ من ش أ ن ه الخرس اخلقت جسم الفتى جدد ذات خلق لينه شرس فشتاء بعده ومد ومصيف اثره قرس لبت حول الماء من ض م ا إ ن غربي ما له مرس كم أ ب ن الغاب من أ س د أ ي ليث ليس يفترس مهجتي ضد يحاربني أ ن ا مني كيف أ ح ت ر س انما دنياك غ ا ن ي ة لم يهنئ زوجها العرس أ م شبل فوقها لبد ظفرها من قتلنا ورس فالقها بالزهد مدرعا في يديك السيف والترس عندنا من فارس أ ج ل حار لا يجري به الفرس كل من حانت منيته لم يدافع دونه حرس ليس يبقى فرع ن ا ب ت ة أ ص ل ه ا في الموت مغترس خبرتني كل ناطقه ذاك حتى الزير والجرس من لي ب أ ن ي وحيد لا يصاحبني حي سوى الله لا جن ولا أ ن س أ م ا ا ل ض ب ا ء فقد أ و د ى الزمان بها فما نراها ولكن هذه الكنس فكيف لا تخبث النفس التي جعلت من جسمها في وعاء كله دنس و ا ر أ ي ت فتيان قومي عانسي حذر إ ن الفتو إ ذ ا لم ينكحوا عنسوا س ل ق ت طرق المعالي ثم قلت لهم سيروا ورائي فلما شارفوا خنسوا إ ذ ا جلست على أ ق ت ا ت ن ا ج ي ة فما أ ب ا ل ي أ غ ا ر القوم أ م جلسوا أ ن س ت إ ب ل ي س أ م حواء ويحكموا هذا ا ل أ ن ا م ففي أ ف ع ا ل ه م دلسوا ان يؤمنوا لا يؤدوا أ و يكن لهم عز يظيم و إ ن أ ع ي ا ه م اختلسوا ذاد ا ل م ك ا ن عن كرم وذات ج ن ا ً في النخل شرب أ ب ى إ خ ر ا ج ه البلس لا تحفظ ا ل ش ر ب ة مثل الطير و ا ر د ة أ ج ن ا إ ذ ا ما أ ص ا ب و ا ريهم قلس ياسر أ خ ا ك ولا تهجم له حرما من قبل زكي في أ ك م ا م ه العلس قد أ ظ ل م الدهر و ا ل ص ب الجلي ن أ ت عنه المطامع فليرفع لنا الغلس أ م ا الحسام فما أ د ن ا ك من أ ج ل ولا يرد الحمام الدرع و ا ل ط ر س والناس من ص ن ع ة الخلاق كلهم كالخط ي ق ر أ حينا ثم يندرس قد ادعى النسك أ ق و ا م بزعمهم وكيف نسك غوي رمحه ورس وقد ج ن الاثم تغشاه صحابته و النبل و السيف و الخطي و الفرس يا ظبي ما أ ن ت و الضرغام تؤنسه إ ن الضراغم من أ خ ل ا ق ه ا الشرس أ ي ع ل م الليث لما راح مفترسا ب أ ن ه عن قريب سوف يفترس لمن تآخذ بالجري التي تآخذ سرفت وما تحرك حتى حرك الجرس يستحسن القوم الفاظا إ ذ ا امتحنت يوما ف أ ح س ن منها العي والخرس و آ ل إ س ر ا لغادوا في مدارسهم ت ل ا و ة ومحال كل ما درسوا أ ر س ل ت غربك تبغي الماء مجتهدا وما على الغرب لما خانك المرس وبئس ما ي أ م ل الجانون من ثمر إ ن قال عارف غرس بئس ما غ ر س قد عمر النسر ما حم المليك له وما لمنزله قفل ولا حرس ر أ ى م ن ا ح ة أ ه ل الدار شامتهم فما تخيل إ ل ا أ ن ه ا عرس حجر على الناس حجر ليت أ ن ه م مثل ا ل ح ج ا ر ة لا ماتوا ولا نبسوا ج ا ء و ا بدعوى فلما حصلت وجدت مثل الهباء وقيل ا ل أ م ر ملتبس والقوم شر فلا يسررك إ ن بسطوا لك الوجوه ولا يحزنك إ ن عبسوا امر بدا ثم أ خ ف ى ش أ ن ه قدر كالنار ماتت فلم ينشر لها قبس وخامل ما ن أ ت عنه نباهته ك أ ن ه الجمر غطى ضوءه اليبس دنياي هل ي زاد أ س ت ع ي ل به على الرحيل ف إ ن ي فيك محتبس هل يغسل الناس الثرى عن وجه الثرى مطر؟ فما بقوا لم يبارح وجهه دنس و ا ل أ ر ض ليس بمرجو طهارتها إ ل ا إ ذ ا زال عن آ ف ا ق ه ا ا ل أ ن س تناسلوا فنما شر بنسلهم وكم فجور إ ذ ا شبانهم عنسوا أ ز ك ى من العين في آ ن ا ف ه ا شمم عين من الوحش في آ ن ا ف ه ا خنس وما الظباء عليها الحي ل م ح س ن ة بل ا ل ض ب ا ء لها بين الغضى كنس احتج في الغي بالنسيان والدهم وقد غووا بادكار ل لا أ ق و ل نسوا دنياك دار شرور لا سرور بها وليس يدري أ خ و ه ا كيف يحترس بين م ر ء يتوقى الذئب عن عرض أ ت ا ه ليث على العلات يفترس أ ل ا ترى هرمي مصر و إ ن شمخا كلاهما بيقين سوف يندرس ولو أ ط ا ع أ م ي ر العقل صاحبه لكان آ ث ر من أ ن ينطق الخرس مع ا ل أ ن ا م احاديث م و ل د ة ل ل إ ن س تزرع كي تبقى وتغترس لم تخلق الخيل من عر و م ص م ت ة إ ل ا ليركض في حاجاته الفرس أ و ا ن قر يوافي بعده ومد من الزمان وحر بعده قرس خذ يا أخ يا الحرب أوضع لأمة وضنت فما يوقيك لا د ر ع ولا ترس ولم يبل رب مسحات يقلبها ولا حليف ق ن ا ة ر م ق ه ورس قد يخطئ الموت م ل ق ا في تنوفته ويهلك المرء في قصر له حرس وما ح م ا عن صليل السيف هامته إ ن بات يصدح في أ ي د ي ه م الجرس مد النهار حبال الشمس ك ا ف ل ة ب أ ن سيقضب من عيش الفتى مرس ظن ا ل ح ي ا ة عروسا خلقها حسن و إ ن م ا هي غول خلقها شرس ونحن في غير شيء والبقاء جرى مجرى الردى ونضير الماتم العرس ي ز و ر ن القوم هذا ارضه يمن من البلاد وهذا داره الطبس قالوا سمعنا حديثا عنك قلت لهم لا يبعد الله إ ل ا معشرا لبس يبغون مني مبنا لست أ ح س ن ه ف إ ن صدقت عرتهم أ و ج ه عبس اعاننا الله كل في معيشته يلقى العناءة فدري فوقنا دبس و ماذا تريد لا مال تيسر لي فيستماح ولا علم فيقتبس ا ت س أ ل و ن جهولا أ ن يفيدكم وتحلبون سفيها ضرعها يبس و ما يعجب الناس إ ل ا قول مختدع ك أ ن قوما إ ذ ا ما شريوا ابسوا قد أ ن ف د و ا في ضياع كلما عمروا فكان مثل جلال ا ل ب ذ ن ما لبسوا أ ن ا الشقي ب أ ن ي لا أ ط ي ق لكم م ع و ن ة وصروف الدهر تحتبس من لليمانين أ ن يمسوا ونارهم ش ب ي ب جيدة وسهيل بينهم قبس وللبداوي ان يبنى الخباء له في ضاحكات بهن العبس والعبس ك أ ن أ س ر ا ر أ ق و ا م و إ ن كتمت أ ن ف ا س و ا ل ه ا ن ة تطفى حين تحتبس وحدثت عن خباياهم وجههم فقد أ ت و ك بنجواهم وما ن ب س و ا ساعاتنا كذئاب الختل ان غبست في الليل فالذئب في أ ل و ا ن ه الغبس الجسم كالصفر يكسوه الثرى صدا والخير كالتبر لا ي د و له الدنس لو دام في ا ل أ ر ض عمر الدهر مختزنا لما تغير عما ي أ ه د الانس ان كان ابليس ذا جند يصول بهم فالنفس اكبر من يدعوه ابليس لا شب ربك نيران الشباب لهم الى المدامه تهجير وتغليس والدهر في الحجر ترجى منه ع ا ر ف ة أ ن ا وقد بان اعسار وتفليس وموه الناس حتى ظن جاهلهم أ ن ا ل ن ب و ة تمويه وتدليس جاءت من الفلك العلوي حادثه فيها استوى جبناء القوم والليس لو هبه اجاد ل قوم في الثرى دفنوا لضاقت المدن والبيض ا ل أ م ا ل ي م ت ى أ ف ا ر ق دنيايا ل ت ي غدرت ويدرك اسمي ة الاسماء الظلم في الطبع فالجارات م ر ه ق ة والعرف يستر والميزان مبخوس والطرف يضرب والانعام م أ ك ل ة والعير حامل ثقل وهو منخوس أ و ح ى المليك إ ل ى من في بسيطته من ا ل ب ر ي ة جوس ا ل أ ر ض أ و ح و س ف أ ن ت م قوم سوء لا صلاح لكم مسعودكم عند أ ه ل ا ل أ ر ض منحوس لا خير ل ل ث م في بسط ا ل ح ي ا ة له حتى تساقط أ ن ي ا ب و أ ض ر ا س أ ض ا ع ن أ ن ت أ م ر ا س على مضض حتى تخونك من دنياك أ م ر ا س هل تمنعنك بيض أ و م ث ق ة أ و ينجينك أ ج م ا ل و أ ف ر ا س أ ض ع ت شاه جعلت الذئب حارسه أ م ا علمت ب أ ن الذئب حراس و إ ن ر أ ي ت ه زبر الغاب مفترسا فقد يكون زمانا وهو فراس لا تفرق النفس من حتف يحل بها فالنفس أ ن ث ى لها بالموت إ ع ر ا س تحالفوا كل ر أ س من ه م س د ر يجر نفعا اليه ذلك الراس أ ظ ل م ت ف ا ه ت ش ت تبغي في جميع ه م نبراس ليل وما في القوم نبراس تعلم الكفر أ و ل ا ه م و آ خ ر ه م فكل أ ر ض بها جمع ومدراس وعن قليل يصير ا ل أ م ر منتقلا عنهم وتخفت ل ل أ ج ر ا س اجراس